يا عالم بحالي وغني عني وعن سؤالي ما فيش اغنى منك غني ولا بعد منك غالي يا عالم بحالي وغني عني وعن مفيش أغنى منك غاني ولا بعد منك غالي انت اللي أطعمتني ورزقتني بمالي وانت اللي أكرمتني في الدنيا دعيالي وانت اللي علمتني مطلعش في العيالي Min فضلك więźł mi